تستمعونا من خلال السنبيات دوت نت أحلف لك ميت يامين ما رأينا الحصن دا أحلف لك ميت لو قلنا غير كده أحلف لك أحلف لك ما رأينا ما رأينا how قالوا لنا الهم عندنا وقالوا لنا على الجمال لهم من هنا من هنا قالوا لنا على الغد الهم عندنا بريد لنا قلته لنا بهواك يمين وغلابه وثقياني بهواك يمين, يمين وغلابه لك دا احلف لك احلف لك مرائنا مرائنا نلبلك مديامين مراين القديدا احلبلك مديامين دي من ريق ادك من بعيد على دق خط ودك القلب لو حبيب كنب من ريق ادك من بعيد على دق Up enquanto jeg kjenga opp b студien Harriet Og med til meg til å happolle på hva li du ebenen og så jobber vi مرائنا مرائنا الحتيده احلف لك بيمين مرائنا الحتيده احلف لك بيمين احنا معاكم على لو نغيب ده أحلى بليك. أحلى بليك. ما رأينا, ما رأينا. هواك اوامك غدني بن بين مين بيني ببي ميل ويالهوا جرحني من زمن ولا جاب لي انت يوم وانا ون في <تصفيق> النعدان بغرامك تعبني <تصفيق> وحضنا نروح ليمين بغرامك تعبني وحضنا نروح ليمين واحلف لي جنبك يمين ما